جمع لك بار صفات الهادي والكرّة جمع لك بار صفات الهادي والكرّة سماح ومرجلة عفّة وشرارة ودار عليك سيف البطولة شرح معنى الرجولة جمع لك صفات الهادي طلع من الخيام شب النبي الاطهار طلع شايل عزم تدلل وصيحا تدلل بالبساله وقاصد العسكر بطل يتحدى عدو وانا ويدوس الشر برج وسيفي يغذف جمرتي الاشرار علي الاكبر غيور جنا حامل جان على فصل الفحول شرح لنا الرجوله جمع اكبر صفات hade we el gar la may el adu lamma nbarazilum tahayyar علي وارث عليب هالعزي قاتلهم وليهم ما الوفا وكثرة جحافلهم أبد ما عجبهم تأكي البني المختار أصلهم حيدر الحر والدي الأحرار علي بالي المثولة شرح معنى الرجولة جمع الأكبر صفات الهادي والكرار فاتل هادي وكر راس ما حرم رجله عفا وشرار ودار عليك سيف البطولة شرحنا عن ولا تنكر ثباته وصالته وعزمه لجل هذا الوسيدك سيفك البغمه ولا يثبت بطال وسط الحروب يمه علي ضارب رقاب أهلي الغدير والعال ولا يهاب المني ويسحق الأخضار علي محد شرحنا شرح معنا الرجوله جمال أكبر سيفه دلهادي والكرام تبعك با صفات الهادي والكرام سمح هربا تو بناج بالبطل الاكبر وقيت حربا يديك خزمه وقبات هالحاله مو عدبه رجع عزم الصمد بصوله هوبربا كنت احسب للخصوم مش جدالي في حسبه يغادلوهم علي وخلي الجميع طشان يضل فارس قيورو علينا نشرب حموله شرح معنا الرجوله جمال اكبر صفات الهادي والكر جمال اكبر صفات الهادي و الكرة سماحه ومرجله عفه وشراره ودار علينا سفه شرح معنا الرشوله جمال اكبر الهادي darallai selg ma شرح معنا الرجول بكربل الغمتة رجل يبقى رجلو ما نكار عزتة يدافع عالديانة تشيم التوتة بنيها شمعدو للصان والآثار علي الأكبر في ده الدين بوعي عليك صدر البدولة شرحنا على الرجولة جمال أكبر صفات الهادي والكرار يمثل وجه وجه المصطفى وحلمة جمال عشد عيون القمر والنجمة تسامة بخلقة لكن نكرتها الأمة وسوف تقلم الفجدا أبو اليمة وسوف الحال أبو اليمة بس الأعضاء يشوف على التروح اتوذر الأشقاء علي بغسط شرفنا نرجوله جمعك كبار صفات الهادي والقراصا صفات الهادي والقراصا ما حمر جله عفه وشراره ودار عليك سيف البطوله شرفنا نرجوله جمعك كبار صفات الهادي والقراصا